خالد حالك شيحنا السلام الله وبركاته سلام الله وبركاته اخوانك يسمعونك الان وابنائك جزاكم الله خيرا يسلمون عليك مميات. كثيرا ونحن كذلك نسلم عليك ايضا ويطلبون منك مشكورا مأجورا كلمة جزاكم الله خيرا الله يحفظ رويا اللهم أن الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أيها الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هابي له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 وحيكم إخوة جميعا بتحية الإسلام في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير وعلى السنة وأن يثبتنا عليها في هذه الحياة الدنيا إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى وأن يجمعنا كذلك في جنات النعيم حقيقة الشوق يملأ سؤادي للقيام كالعادة في كل سنة لكن قدر الله وما شاء فعل و يكفيكم من جاءكم من المشايخ وهم أهل خير اهل فضل واعلم مني اسأل الله عز وجل ان يوفقهم وان يجزيهم خيرا على ما تكبدوا به من المتاعج والسفر الطويل لافادة اخوانهم وابنائهم في تلك البلاد فاوصيكم اخوتي بالاستفادة منهم واغتنامي هذه الأوقات تحصيل العلم والجد فيه فهم من خير من نعرفهم ونحسبهم على العلم والسنة مما أوصي به نفسي وإياكم إخوتي أولا تقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين من يتق الله سبحانه وتعالى فيما يفعل وفيما يذر وفيما يسير عليه من المعتقدات وفيما يعمله من الأعمال فإن هذا مفتاح الخير ومفتاح السعادة ومفتاح الهدى وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في حديث العرباض أنه أنها كانت أول وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة فقالوا فأوصنا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله فتقوى الله مفتاحا لكل خير وتبعد المسلم عن كل شر فيجب على, على المؤمن على المسلم أن يجعل تقوى الله عز وجل ومراقبته بين عينيه بكل ما يفعل من الأمور وأوصيكم كذلك إخوتي في الله في الاجتهاد في طلب العلم فما ضل ما وما ظل ما ظل وما ومن حرف من انحرف كما تشاهدون وكما نرى ونسمع من أهل الفرط والضلال من أهل البدع والانحراف إلا بسبب بعدهم عن العلم وإلا بسبب عدم اجتهادهم في طلب العلم على وجهه الصحيح وعدم بذلهم وبذل أوقاتهم وأعمارهم في التعلم على مشايخ السنة وعلى علماء أهل السنة والالتفاة فيهم والذهاب لدروسهم السماع لأشرطتهم والحرص على لقائهم فشك أن العلم من أفضل القربات ومن أعظم العبادات التي ينبغي على المؤمن أن يحتسب بها الأجر فإنها من أعظم ما يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في السنن وأصله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتبع أجنحتها لطالب العلم ربا بما يصنع وإن العلماء وإن وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب فإن العلماء لا ليستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر فإن العلماء ورثت الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دنارا ولا درهما فإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر الذي يسلك طريق العلم ويجتهد فيه ويصبر عليه هذه من أعظم العلامات ان الله عز وجل يريد به خيرا كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية في الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين او يفهمه في الدين فهذه علامة عظيمة على ان الله عز وجل يريد بك خيرا فتمسك بها واجتهد فيها وابذل وقتك وعمرك في التعلم منذ الصغر الى الكبر من المحبرة إلى المقبرة كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأصيكم إخوتي في الله كذلك بسلوك الطريق الصحيح في التعلم والتمسك بأقوال علمائنا الكبار والتمسك بفتاويهم رأينا الذين انحرفوا لما جعلوا غشاوة بينهم وبين أهل العلم وجعلوا حاجزا بين الشباب وبين أهل العلم بألقاب السوء وبالأوصاف الذميمة فدموهم وحذروا شباب المسلمين من علماء الأمة فكان ما كان من هؤلاء الشباب منهم من ذهب مع الخوارج ومع داعش ومع غيرهم وجبهة النصرة ومنهم من ذهب مع الإخوان ومع التبليغ ومع أهل الانحراف ومنهم من انحرف وذهب مع المميعة او مع الحدادية وغيرهم كل هذا بسبب ابتعادهم عن علماء اهل السنة الكبار وعدم حس الناس على السماع لهم وعدم سني الركب عند هؤلاء الائمة الكبار فصار ان هؤلاء سلكوا هذه المسالك الرضية وذهبوا في هذه الطرق المنحرفة سبب اتعادهم عن علماء اهل السنة الكبار ويا اخوة من علامات السني في هذا العصر وفيما مضى انك تجده يربط طلابه وتجده يربط ابناءه وتجده يربط من يدرس يدرس عنده بعلماء اهل السنة الكبار المعروفين بسلامة العقيدة والمعروفين بسلامة المنهج والمعروفين بالتمسك بكتاب الله والتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وصيكم ابنائي واخوتي حفظكم الله بالتعاون فيما بينكم على الخير وبالتواضع فيما بينكم وبغض الطرف عن بعض الخلافات وبعض المشاكل التي تحصل من قبيل الدنيا ومن قبيل ما يحصل في النفوس حتى لا تؤثر على دعوتكم وحتى لا تذهب ريح دعوتكم وقوتها فتضعف أمام الدعوات الباطلة ليجب عليكم الاشكماع ويجب عليكم الاعتصام بالكتاب والسنة فهذا أصل أصيل حث عليه القرآن وحث عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وكما قال أهل العلم كما قولت شيخ الإسلام نتيمي رحمه الله تعالى السنة مقرونة بالاجتماع والبدعة مقرونة بالفرقة يجب علينا أن نبذل أسباب الاجتماع وأسباب صفاء القلوب وأن نتواضع فيما بيننا وأن نلين جوانبنا لإخواننا لعل الله عز وجل يجعل ذلك سببا لأجل انتشار الدعوة السلفية وانتشار المذهب الصحيح فأنتم يا إخوة في حاجة شديدة وماسة إلى الاجتهاد الكبير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فينبغي علينا إخوتي في الله أن نجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل على ما جاء عن النبي وعلى ما جاء عن سلفنا الصالح بفهمهم الصحيح و. نرجع الناس إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ابذل وقتك ابذل جهدك في أجل تعليم الناس ما حصلته من العلوم وتعليم أبنائك وتعليم إخوانك وتعليم والديك وتعليم الأقربين وتعليم مجتمعك وقريتك لا يكن علمك فقط لك ولا تبذله للناس بل لا بد من النصيحة ولا بد من انكار المنكر والامر بالمعروف وتصحيح عبادات الناس وتصحيح معتقدات الناس خصوصا مع فشو الشرك وفشو الضلال وفشو التصوف والانحراف والسحر وغير ذلك من البلاء فهذا يحتاج الى جهد جهيد ويحتاج الى قوة في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى حقيقة اخوتي في الله كان الغرض من هذه الكلمة هو هو اللقاء بكم ولو عبر الصوت كما يقولون والسؤال عنكم والدعاء لكم وتوصيتكم بالاهتمام بمشايخ السنة الذين عندكم ففيهم إن شاء الله الخير والبركة والغنيه وأسأر الله سبحانه وتعالى أن يجمع أن يجمع أن يجمعنا جميعا إن شاء الله في دورات أخرى ونلتقي على خير والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وعلى حضوركم وقد سمعنا خيرا من ثباتكم وحرصكم على التعلم وعلى حضور مثل هذه الدورات فأسأل الله لي ولكم التوفيق وأسأل الله للمشايخ أن يجزيهم خير الجزاء الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزاك الله خيرا وجزا الله خيرا الأخان الشيخ الدكتور خالد الضحبي الطفيري على هذه الكلمة النافعة الماتعة وأصلي الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها جميعا الله تعالى أعلى وأعلم جزاك الله خيرا الشيخ خالد الله يحفظك يا شيخ بلغوا المشايخ جميعا السلام يوصل إن شاء الله خيرا بي. الله يجزي خيره وي الله يحفظ الله يحسن إليك الدنيا واضحة a lo mejor